موسوعه ل ى ج ن و ب م ويتفكرون في خلق ا ل س م ا ا والأرض و ت ر ب ن ا ما خلقت هذا خلقت ب ا ط ل ا س ب سبحانك ح ا ن ك فقنا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر س ب عذاب ح ا فقنا ا ن ك ل ن ا ر ربنا م ي ا إ ن ك ه الهدى شركه دعويه أ غير ر ب ح ي ن ذات م ع ن ا م ل ا د ي و ن ا د ي ل ل ج ي م ا ن ي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر, عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا الأبراب عنا مع سيئاتنا م و س و ع د ن النابلسي ع ى رسلك ولا تخزنا يوم ل ل ا ل و م الاسلاميه ق ي م ة إنك من ذ ك ر أ و انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا, فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخننهم أ جنات, جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب